يا أيها الذين آ م ن و ا لا ت ت خ ذ و ا ب ط ا ن م ن دونكم ل ا ي أ للعلوم و ن ك م خ ب ا ودوا ما ن د قد ت بدت م ا م ض ا ء من أ ف ا ه ه و م ا تخفي صدورهم أكبر. قد أكبر بينا ل ك م ا ل آ ي ا ت ت إن ن ك م تعقنون ه ا أنتم أولئك و يحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله و إ ذ ا لقوكم قالوا آ م ن ا و إ ذ ا خلوا عطوا عليكم ا ل أ ن ا م ل من الغيب قل موتوا بغيظكم إ ن الله عليم بذات الصدور إن ت م س س ك م حسنة ت س ؤ ه م وإن تصبكم س ي ئ ة ي ف ر ح و ا ب ه ح ي ه ذات ت ق و ا لا ي ض ر ك م كيدهم و ن ا ل ل ه ب م ا ي ع م م ل و ن ح ي ط واذ غدوت من اهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم اذ ه م ا ل طائفتان منكم ان تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله فاتقوا تقول ل موسوعه النابلسي يكفيكم للعلوم ا ث الاسلاميه ز ل فلا إن ت ص ب م و ا و ت ت ع و ا ويأتوكم ل ن فورهم ه ذ ا يمددكم, يمددكم ر ب ك م ب خ ل س ة آ للعلوم ا ا ف من ا ئ ك ة م س ي ن و م ا ج ع ل ه ا ل ل ه إ ل ا بشرى ل ك م ولتطمئن قلوبكم ي ه ومن نصر الا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا او يكبتهم, يكبتهم فينقلبوا خائبين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 الله غفور